اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله جاء في الصحيح عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وأداء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعت رسول الله على إقام الصلاة وأداء الزكاة والنصح لكل مسلم نعم أيها المسلم هذه بيعة جريم عبد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بيعة الالتزام والقبول والتطبيق على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بايعه على إقام الصلاة واداء الزكاة وهما ركنان من أركان الاسلام الصلاة الركن الثاني والزكاه الركن, الركن الثالث الصلاه الركن الثاني والزكاه الركن الثالث على اقامه الصلاه والمحافظه عليها وملازمتها والديمومه فعلها فانها ثاني انها ولهذان وعمود هذا بين هذان اركان الاسلام وانها لعمود الاسلام والمحافظ عليها حري به أن يحافظ على ما سواها والمضيع لها جدير به أن يضيع ما سواها وأمر وبايعه على أداء الزكاة ذلك الحق الذي اوجبه الله في اموال الأغنياء حقا لإخوانهم فقراء وبايعه ثالثا على النصيحة لكل مسلم بايعه لأن يكون ناصحا لكل مسلم بايع نصحه لجميع المسلمين هكذا مقتضى الإيمان الحقيقي أن يكون المسلم ناصحا لله ناصحا لعباد الله يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه خلق المسلم النصيحة <تصفيق> فالمسلم ناصح لإخوانه المسلمين مذكرا لهم وعظا لهم حاثا لهم على سلوك الطريق المستقيم ناهيا لهم عن مخاجر الله القويم المؤمن ناصح دائما وابدا في كل مماكن حيات تواجده الأبواء ناصحة لأبنائهما المعلم ناصح الخطيب ناصح كل مسؤول ناصح والمسلمون جميعا أهل تناصح فيما بينهم ومودة فيما بينهم يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فحقيقه الاخوه تقتضي التناصح بيننا والتعاون على البر والتقوى وان يكون كل منا حريصا على هداي صاحبه حريصا على استقامه اخيه حريصا على بعده من كل ما يخالف شرع الله المسلم ينصح نصيحه خاصه وعامه فينصح الافراد وينصح المجتمع ولكن نصيحته لا تحمي طياتها تجريحاً, لا تحمي طيات تجريحا ولا تشويها للسمعة ولا إبرازا للأخطاء ولا تجسيدا للمصلخ الأخطاء ولكن تحمي طياتها رحمة وإحسان ومعالج كل قضايا لعلو المعالج كل قضية الشرعي أيها المسلمون إعلام الإسلام يجب أن يلعب دور في نصيحة أمة وتوجيهها إننا نن إننا نصدين الإعلام له دور فعال في توجيه أمة وتسهيل حياتها فواجب رجال إعلام يتبون الله بعنوسهم وأي يعالج ضعف أمة علاجاً شرعياً علاجاً نافعاً علاجاً مؤثراً علاجاً ينطلق من المحبة والرحمة والإحسان والشبقة لا علاج يقتضي التشهيرة والتدريها والنقد والسب والبحث عن المعاب والفرح بالمصائب والمعاب أيها الأخوة إن علامنا يجب أن يعالج قضايا الداخلية علاجا شرعيا لا يؤجل بسم المصائب لا يؤجل القضايا ولا يسعى بتوسله وإنما يسعى في العلاج بالحكمه والبصيره والرفق واللين ايها الاخوه الاخطار موجوده وكلنا خطاه وخير الخطاه الا التوابون كيف نعالج اخطاءنا ا نعالجها بتراشق التهم وتبادل الاراء السيئه واتهام كل من صاحبه ام نعالجها بحكمه وبصيره ورفق ولين نقص من خلال ذلك الإصلاح والتوجيه ولا نقص التجريح والتشويه أيها المسلم إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصعه مظلوما ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تردعه عن الظلم فذاك نسرك إياه أخي المسلم تامل معي قوله أنصر أخاك ظالما هو ظالم تنصره، ما قال اخذله ولا قال سبقا أنصره كيف النصر أن تردع عن الظلم وتوب الأخطاء وتحذره من عواقب الأمور وترشده إلى الطريق المستقيم، هذا هو النصر له النصر له إصلاح شأنه وتوجيهه ورسم الطريق السوي. الذي يسير عليه ليس الناس له من يغفل عن عيوبه وأخطائه فيبرزها ويبرزها ويظهرها ويعلنها ويكون شامتاً بإخوانه فرحًا بأخطائهم زلاتهم إن المسلم لا يفرح بزلات إخوانه ولكن يفرح باجتماع كلمتهم وصلات شأنهم لا يفرح بخذلانهم لا يفرح بتبغضهم لا يفرح بإنساءاتهم يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رجال الإعلان نحن في زمن التحديات في زمن الأمة تبعى تحديات ومصائب مبتن وتحديات ومصوب بتن وأعداؤنا حريصون كل حرص على بعض صوبنا وتشتيت شاننا وتدمير أمتنا والقضايا على ديننا وقيمنا كيف نواجه هذا العظيم كيف نواجه التحديات أن نواجه بالسكوت أم بإشغال بعض بعض لأخطائنا وتجسيدها أم نواجه التحديات باستماع الكلمة والتعاون والتعاون والالتحام الصف أمام هذه التحديات إنه لن ينجينا منها إلا رجع إلى الله واعتصامنا بحبله جميعا والتحام صوفنا واجتماع كلمتنا وحرصنا كل الحرص على ان نقضي على أي خلاف أو نزاع أن عليه بالحكمة والتوجيه لا بالتشدد ولا بالتفرح بالمصائب والنقائص ان الندل الصفح احيانا نجد في بعضها صفحات محدده مهمتها نقل قضيه ما من القضايا وعلاجها علاجاً ظاهراً بسوء وسوء نيه والباسوء النوايا والمقاصد وهذا كله غير لائق يجب ان نعالج القضايا علاجا علميا علاجا اخويا علاج ايمانيا نهده من ورائه الإصلاح والنصيح والتوجيه ولا نقص من خلاله التشبيه والتشكيل يقول صديق الحديث لا تظهر الشمات فيعاب فيعابه الله ويبتليه وفيه من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل ذلك الذنب أخي المسلم فرق بين من يريد الإصلاح وبينما التشهير والافساد فرق بين من يريد جمع الكلمه ومن يدشيد الصرف نحن في زمن يجب ان نكون يدا واحده ولحمه واحده وجسدا واحد امام كل التحديات امام كل هذه المصائب ان عدونا لا يستطيع الوجه بنفسه ولكن من خلال استخباراته ودعاه الفساد الذي يجد السر ويبحثون عن الضغرات التي من خلالها ينفل الأمة يدمروها ويفسدوها إنهم يحاولون شد عصى الأمة باختلاف الآراء والأفكار حتى ينتقلون من رأي ووعي ورأي, ورأي فكري سليم إلى اختلاف عقدي وفكري عقدي يكون من خلال التنازع والاضطراب والانقسام يقول الله جل وعلا ويا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاظبطوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين يجب ان نبلغ الله وان وان نبرز اما الاخطاء والاختلافات فيجب ان نعالجها علاجا اخويا يشم عن محبه وموده وحرص على اجتماع الكلمه امه الاسلام حكومه اوفقها الله اليوم وقد بذلت واستنطلت كل طاقاتها ماليه وبشريه لاستقبال الحجيج وإعانتهم وتسهيل مهمتهم ليعدون السلطان بكل ويسر وصور وسهولة وصور فهل اعتناء إعلامنا بهذه المقرأة العظيمة وهل, تس... وهل أبرز هذه القضية إبرازا جيدا ليعلموا الملا ماذا تعمل دولة وماذا تفعله من الخير والبركة دولتنا وفقها الله بذلت قصرة جهديا في اواء المشردين المنكوبين في اخواننا في سوريا وأقامت لهم عسكرات والمآوي وبذل كل الجهد في سبيل ايصال خير لهم وتعليم الى غير ذلك فهذا هذه القضية إبراد جيدة يجب علينا أن نكون واحدة وأن نتعاون في إبداء الأفكار والاراء السديده التي من خلالها نسعى في الإصلاح والتوجيه الأخطاء ممكنة والآن كيفة على الأخطاء تعاد باراء سديده وافكار سليمه نستطيع من خلالها, خلالها توضيح اجتماع الكلمه وتالف القلوب ويصلح الاوضاع ايها الاعلامي الكريم اننا تخصه دائما يجب ان تكون الصحابه تخدم ديننا ومجتمعنا وتسعى في صفنا وجمع كلمتنا واتفاقنا فيهم بيننا على الخير والتقوى وان نعالج اخطاء علاجاً حين رحم سليمة ولهذا قال الله فاصلحوا بينهما بالعدل فالاصلاح بين الناس لابد ان يكون بالعدل الذي يعطي كل ذي حق حقه فعلى فعلى المحن صحافتنا تقوا الله باموزهم وان يجنبوا السعابه ما يثير البلبلة والإشكالات والإطلقية وأن نسعى بحل المشاكل بعلاج حكيم علمي ناصح نائم مقتبسا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إن أعدانا حريصون على تفريق وحدتنا وتدمير مجتمعاتنا والقضاء على كياننا وقيمنا لكن ذلك بواسطة بعض ابناء المسلمين المنخدعين بافكارهم المغترين بارائهم الذين يتجاهلون عداوه الاسلام ان اعداءنا هم اعداؤنا يجب أن, يكون أقبنا منهم ان نكون يدا واحده وسطا واحده وكته واحده امام كل التحديات حتى نسلم من انتساز أعدائنا بين صوبنا وإفساد جمعنا وكلمتنا أسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأيد جميعا أمة متناصحة متعاونة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 ان الله يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم هكذا يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن من الخصال الثلاثه التي يرضاها الله عنا ويامر بها ان نعبده وحده لا شريك له دون سواه وأن نعتصر بحبله جميعا ولا تفر الأمة واحدة مجتمعة الكريمة يشرك بعضنا على بعض ويرحم بعضنا بعض ويهدي بعضنا بعض وينصح بعضنا بعض ويوجه بعضنا بعض لكن بالضوابط الشرعية والوصول الشرعية أما تعجيج المصائب والخلافات والاستعي فيها وتكرارها وتعدادها ومحاوله الطعن فيها بكل وسيلة فإن هذا أمر خطير يا إخواني اخطاء الأفراد شيء واخطاء الكل شيء فمن جعل أخطاء الأفراد خطا للجميع فقد أساء وظلم الأفراد قد يخطئون وكل عام قد يخطئ لكن لا نعالج هذا بأن نحمل أمة كل الأخطاء دون التفك والتأمل أيها الإخوة وأن نناصح من ول الأمرنا نصيحة المحبة والمودة وإيصال كمحة لنؤذي لهم لوسائل الشرعية النافعة وأداء الواجب وقيام كل منا بمسؤوليته فإن هذا من باب مناصحه أولاة أمرنا نحن في زمن يجب أن نبهنة واحدة ويدا واحدة وصفا واحدة نواة التحديات التي عمت بلاد الإسلام يا اخواني انظروا إلى بلاد الإسلام كل بلد توقض به النار تقفأ في بلد وتوقضه بالآخر وكل يوم نسمع عن بلد الاسلام الإسلام عمتها الفوضى والاضطرابات وتدخل و... السقاه في مجتمع الامه حتى تدمروا البلاد وظهرتم اضحيه لهذه الاحتلالات والاراء السيئه كل بلد من الاسلام تعم الفوضويات اليوم في بلد وغدا في الاخر أين عقوا الأمة؟ أين آراءهم؟ أين مبكئوهم؟ أين يدعو هذه المتن تجود بهذا الإسلام من غير خدر ولا والأحياء؟ لنتق الله بأنفسنا وفي بلادنا ومجتمعتنا وأن نأخذ, نأخذ حذرنا من أعدائنا الذين يسعون في تشتير شملنا وتفريق صفنا وتمزيق أمتنا ولأسف الشديد أن ذلك يكون على, على يد بعض أبناء المسجد أمة الإسلامية يسعون من من غير من, حيث من حيث لا يعلمون لنتق الله بأنفسنا وليكن همنا ديننا, ديننا ومجتمعنا وأمتنا نهتم بأخير الاهتمام وأن ندع العدو فرصة في أي تخلص صوفنا ويزداد بيننا فإن أمة مسؤولة, أمة مسؤولة كل فرد مسؤول عن بلان دينه عن مجتمعه عن وطنه الإسلامي إن أعداءنا فرقوا شملنا بالثورات المختلفة التي عمل من الإسلام وأصبحت أو أصبحت جهيل تطفو في بلدي وتغادر من آخر إلى آخر فلماذا أين ماذا أبلدها الإعلام ليكن صحاب اعلامنا دورا فعالا في توجيه الامه وتحذيرها من مكائد وإرشاد الطريق المستقيم وتنبيه عن مكائد اعدائها المتربصين بها الذين يلنيل منها ومن كرامتها ليقول لاعلامنا دور فعال في ذلك بدل تاجيجها في قضايا محليه وقضايا جزئيه يمكن حلها من خلال القضاء يجب ان نشتغل وان نهتم بتوعية أمتنا عن الأخضار المحدكة بها عن المصائب ترهد بها عن هذه البتن والبلايا نسأل الله أن يحضر بلاد المسلمين بكل سوء إنه على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله أن أحسن كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدداتها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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل لنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم امنا بأوطاننا واصل ائمتنا ولا تأمرنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم وفق امامنا عبد الله بن عبد لكل خير سجدوا في اقواله واعماله واعنه على كل خير وامن بالصحه والسلام في دينه وبدنه اللهم شد ولي وعبد الدولي علي الأمين وسلم عبد العليم كل خير على كل شيء قديم ربنا اغفر لنا وليخوة ينسبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة